وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَثِيرٍ مُسْتَطَر إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا قَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ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 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبان